غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائه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 الزواجكَ وَبَناتِكَ وَنِسَ إِمُؤْمنين وَنِسَ إِمُؤمننينَ يُدنينَ عَلَيهِ مِنْ جَلَابِبِِ ذَلِكَ أَدنَا أَ يُعْرافْنَ فَلَا يُؤذَين. وَكَانَ اللهَّهُ غفور الرَّحيمام ل إِلَّ مَتَهِ المُنَافِقونَ والَّذينَ فِي قُلُ بِهِم م رَضُ وَمُرجفونَ فِي المدينينَ وَالْمُررجفونَ فِي المدينينَة لَ نُغْرِيًاَّكَ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسِنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ إِلَّا اللَّهُ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَلَى الْكَافِرِينَ غَضْبَانُ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 ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها واشفقنا منها وحملها الانسان ان انه كان ظلوماً جهولاً